بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم{1} انذربا من الذي الا عننصب او انقص قليلا نصب او انقص قليلا او تد على الهراقل القران تنزلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل يا شد وطئا واقم تلا وإنها بسبحا طويلا فاذب باسم ربك وتبت إليه تبتيلا خب المشير لا إله إلا هو على ما يقولون واهفرهم هجرا جميلا وذرني والمبذدين ومهلهم قليلا إن لدينا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما لا وعذابا أليما دوم ترتف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيدا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أعصى فرعون الرسول فأخذناه أخبار وبيدا فكيف تتقون إن كفرهم يوم يجعل الولدان شيبا فالسماء من به كان وعده مفتولا إن هذه كذفرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أبنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة من الذين معك والله يغذر الليل والنهار ألم أن لن تحفوه فتاب عليكم مَا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض مِنْ من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فارغوا ما تيسر منه وأخيروا الطلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضاً حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم